اثنان استمع إلى العبارات وأعدها ماذا تريد من المأكلات؟ أنا أريد البيض والجمل أنا أريد الزبدة مع العسل ماذا تريد من المشروبات؟ أنا عطشان أريد الماء